كتاب ربنا مع كتاب ربنا سبحانه وجل في علا الاخوه الاخوات يدعون الاخت الفاضله ام خضر هذه الاخت الفاضله اخت انيسه اصيبت برصاصه في رجلها هي اخت شعله نشاط لا تتوقف بحال من أحوال. حتى شعارها هو السن في سفينة النجاة أرجو من طابة العلم أن لا, أن لا ينقطع على الدعاء لها ونسأل الله أن لها بالشفاء ونجعل ذلك في موزين إحسان إحسانة حتى شعارها و... هو السن نف سفينة النجاة نتمناها الشفاء عجلا وأرجئ أجل أن نجعل ذلك في موزين حسناتها جميع أدولها و... ونحن في بداية المجلس الجميع أدولها وأيضا في وسط المجلس أحد يذكر الأخوة الأخوة بذلك للدعاء لها أيضا عجاء نعم وصلنا في صورة المجادلة إلى قوله تعالى اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أشفى شفاء عاجل عاجل عاجل غير, غير مقوس لا يغادر سقم اللهم أمين اللهم قال الله تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعدى الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون تخذوا أي جنة فصدوا عن سبيل الله يقول الله تعالى انكرا على المنافقين وأن هذا من حال المنافقين ومن داء المنافقين بأنهم مذبذبون مذبذب بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء يطلطنون الكفر فيكونون مع أهل الكفر بذلك إن شاء الله رضي الله عنك يا عائشة وجعل الله في وجعلك على ما نظن بك ذلك الله أمين رب الله على الشفاء رب العالمين الحمد لله لله الحمد لله, الحمد لله وهي لا تترك السنة حتى شعارها في صفحتها السنة سفينة, سفينة النجاة. ألم تغير الذين تولوا قام غضب الله عليهم ما منكم ولهم منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون هكذا أهل النفاق بأنهم يبطلون الكفر وأنهم يعلنون الإسلام فهم أهل الكفر في, في الباطن وهم أهل الإسلام في الظاهر يأكلون من أكل أهل الإسلام ويناكحون أهل الإسلام أيضا ويتقاسمون معهم الغنائم والله جل على راضيا بذلك وهم ما دام لم يعلنوا بنفاقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم ما العونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيل هذا إذا أظهروا النفاق لذلك قال الله تعالى من المدينة منافقون لا تعلم نحن نعلمهم قال مرضوا على النفاق لا تعلم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ألم تر إلى الذين تولوا قام الغضب الله عليهم ومن علامتهم أنهم, أنهم يميلون إلى الكفر دون أهل الإسلام وتولون أهل الكفر دون أهل الإسلام ويجعلون ويجعلون الاختداء والإتساء بأهل الكفر ايضا لا يتحركون إلا بهم لا ينامون إلا بهم لا أكلون إلا بهم فهم إلى أهل الكفر يسعون بذلك نعم هذا هو هذا ذابه وعمله ومجالس العلم أيضا ألم ترى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم لذلك قال الله تعالى يا الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتوضاهم منكم فانه منهم قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معهم إذ قالوا لقومهم إن ابراءه منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم عداوة والبغضاء ابدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده الم ترى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم منكم ولا منهم وهو يحلفون على الكاذب وهم يعلمون يحلفون وهم يعلمون أنهم كاذبون بقسمهم فلا, فلا لتعظيم القسم فلا لربهم بالقسم عظموا ولا لدينهم أقاموا لرايته أقاموا واستقاموا ولا ولا لإخوانهم نصروا ولكنهم كما قلنا كانوا هكذا مع هؤلاء في الظاهر ومع هؤلاء في الباطن كما قال الله تعالى قال الذين قالوا يا اخواننا الذين كفروا من اهل الكتاب لا نخرج مع جنن معكم ولا فيكم أحدا أبدا وان قتلتم لا ننصرنكم والله, والله يعلم انهم لكاذبون لا نخرج لا يخرجون معهم ولا ان قتلوا لا يقاتلون ولا ان قتلوا ولا ان قتلوا لا ينصرونهم ولا ان صاروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون والكاذب أيضا من فاخر والكذب من أعظم صفات المنافقين كما قال النبي الأمين ثلاثة أو قال أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا كان في خصلة منهن كان في خصلة من خصل النفاق قال إذا حدث كذب وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب لا يهدي الفجور عن فجور النار للنار الكذب وتحرر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا وهم يعلمون يعلمون أنهم كذبون ويعلمون أنهم على الباطل ويعلمون أن النبي هو الحق وأن الدين هو الحق وأنه واجب عليه أن يكون أن يكون أن يكون مع النبينا في الصدق والحق والتصديق، لكنهم يكفرون. أعبد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كان يعملون، وهذا حقهم وهذا سبيلهم أن الله على جعل نعم جعل لهم عذابا شديدا، أرصد لهم النار. عذابا شديدا هذا الصنيع العذاب الألم على أعمالهم السياء ويموا والات الكفار ونصة الكفار ونصة الكفار وأيضا ما جعلوا ودهم ونصحهم لأهل الكفر ومعدات المؤمنين وغش المؤمنين والكذب عليهم والخداع وخداعهم وتمني زوال أمرهم كما كانوا يثبتونهم أيضا كما قال الله تعالى خرجوا فيكم ما زادكم إلا قبالا قال الله تعالى قالوا ولو أرادوا الخروج لأعد له ولكن كره الله بعثهم فصبتهم وقيل قعدهم مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالة ولا أوضاع ولا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم والله يشهد إنهم لكذبون هم لهم لهم, لهم, لهم, لهم, لهم, لهم من الكذب والخداع في أهل الإيمان كانوا يقولون مصبتين وأيضا يقولون مستهزئين يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم إن محمدا يدعونا ويبشرون بالنصري وبيكونس كسرة وقيصر وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خاليا لا أحدنا أن يقضي حياته خالياً فلذلك أول ما جاءت الزلدة والرشفة وحاطبهم حاطة محكمة ماذا قالوا قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وأما المؤمنون فقد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما بدلوا تبيلاً قد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون في في نفاقهم وموالاتهم الكفر اتخذوا إيمانهم دونة فصدوا عن سبيل الله أي أظهر الإيمان أظهر الإيمان أبطل الكفر فأظهر الإيمان فكف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال بأبيه وأمي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها فعاصم مني دماء وأموالهم إلا بحقها وأقسموا بالعيمان الكاذبة حتى يعاصموا دماءهم وأموالهم فظن كثير من من من لا يعرف حقيقة أمليهم صدقهم فاضطر بهم حصل عن سبيل فصد بذلك عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم لبعض الناس بل هم صدوا عن سبيل الله أيضا بحالهم وفعلهم أي أسئلة تكون بعد الدرس إن شاء الله قال فلهم عذاب مهين لأمرين الأمر الأول نفاقهم الذي كان عليه التطار الكفر وإظهار الإسلام وخداع أهل الإيمان والأمر الثاني هو الصد عن سبيل الله جل في علاه صد الإيمان عن الإيمان بالله جل فعلا في واليقين فيه والعمل لدينه فلهم عذابات وليت عذابا واحدا لذلك قال لهم فلهم عذاب مهمين أي مقابلة ممتع من الحلف بسم الله جل في علاه كذبا وزورا وأنهم مرتقوا فوق ذلك يريدون يعني يريدون التملق أو التسلق أو الزهو أو الظهور بالأيمان الكذبة وأيضا الغنائم والاقتصام الغنائم بالأيمان الكاذبة والأمان والأمن لهم الأولادهم والذويهم والأمرهم وإعراضهم وقد حازوا ذلك والله تلف على يعني مد لهم ومهد لهم فهم حسب أنهم خدعوا الجميع وخدعوا الله تلف على يخادعون الله وهو خاضعهم لم تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من شيء. لن يدفع عنهم عن بأس الله وعذاب الله وشدة الله وشدة عذاب الله وغضب الله وعذاب الله وأعذاب الله جل في علاه. لن يدفع عنهم ذلك من شيء من أولادهم ولا أموالهم. كما قال الله جل في علاه لأنهم يفرون يفر كل واحد منهم من الآخر. يود المجلم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فعوى قال الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جرى ياتي برجو من أهل النار فأقول له ارايت لو كنت تملك الدنيا وما فيها ذهبا أو فضا كنت مفتديا من, عذابي من هذا العذاب فيقول, فيقول, فيقول, فيقول, فيقول الله منع فأقول الله بجل عائل مجدا أتغيبت أنت أياما لما ماذا تغيبتي ما الذي غيبت نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقول له لو كنت تملك هذه الدنيا وما فيها ذابا أو فضا كنت مفتديا من هذا العذاب يقول الله منعم يقول طرف منك ما هو أهوى من ذلك وأيسر من ذلك وأنت في صول أبيك وأنت عبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا إلا الشرك أولئك أصحاب النار فيها خالدون لا يخرجون أبدا منها قد قال الله تعالى للماذلة والمهانة التي هم فيها إن المنافقين في الدرك الأسل من النار يوم أبعثهم هذه المهانة هذه الزلة وهذه الحقارة وهذا العذاب الأليم يوم الله جميعا أن يحشرهم الله جميعا يوم القيام يوم أبعثهم الله جميعا عن آخرهم فلا يغادر منهم أحد أحصاهم الله ونسهم أحصاهم جميعا الله تعالى إن كل من في السماوات الأرض إلا أتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يوم أبعث الله جميعا يحشرهم يوم القيامة جميعا فرادا وينشوا لهم كتبهم وينظرون فيه ويعلمون أنه ما ترك دقيقا ولا جديدا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا أحصا وواجد ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا فَيَحْلِفُونَ له كما يَحْلِفُونَ لكم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ على شيء يحلفون لله كذبا كذبا شفاك الله ألبسكم الله ثقوا بالصحة والعفية وأعجل لكم الشفاء مع الأجل التام والغنيمة والإسافة شفاكم الله, شفاكم الله فيحلفون له كما يحلفون لكم وفيحulu على شيء أحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس يحسبون أنهم يخالعون الله وتعرف عليه وفي يوم القيامة إن الله يختم على أفواهين وتتكلم الأعضاء بما كانوا يفعلون فلا, فلا تكذب الأعضاء حتى أنهم يقولون ويرجعون إلى أعضائهم أن كنا كنت, كنت ناضل يقول الله جعلهم ونختم على أفواهين وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ويحسبون انهم على شيء يعني امام الله جل وعلا يحسبون انهم يخادعون الله جل وعلا وان قسمهم او حلفهم ينقذهم عند ربهم جل وعلا ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون فالخبر يؤكد بذلك انهم انهم في مصاف الكاذبين و ان الله جل وعلا يجعلهم من الكاذبين و حقا كذبهم اودى بهم الى التردي الى هوه سحيقه لا نجاه منها بعد ابدا <تصفيق> <تصفيق> الإشكال كل الإشكال أنه من خداع الله لهم أن الله على يطابن قلوبهم فيحسبون أنهم على الهدى لذلك يكذبون على الله لأن الله ينادي في السماء في عرصة يوم القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه فمن كان يعبد الشمس تتساقط ويتساقطون خلفها والقمر يتساقط تساقطون خلفها ويأتي أيضا الجني بسورة عزير والجني بسورة المسيح وتسقطون جميعا في نار جهنم يبقى هذه الأمة بما فيها من المنافقين وغبرات من أهل الكتاب فيحسبون أنهم قد نجوا ولا, ولا يعلمون أن الله تعالى يمايد لهم ويخدعهم كما, كما, كما, كما كانوا يخادعونه فقال الله تعالى ألا إنهم الكاذبون شوفوا يبعثون على كذبهم ونفاقهم ويحسبون أن النفاق هذا سيجدي مع الله تعالى ما اسمها هذه ماها ما فود صحيح قلنا السلام سلام المسلمين أن تقولي السلام عليكم رحمت الله أو السلام عليكم وبعد ذلك أي أي ذوق بعد ذلك ما في شيء إذا قال على إنهم هم الكذبون استحوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله استحوز استحوذ على قلوبهم الشيطان فأنساهم ذكر الله جل, جل في علام وكذا يستطيع الشيطان فيلبس عليهم أيضا يحسبون أنهم يحسون الصنعة بأنهم يخادعون أهل الإيمان فيعيشون معهم في سلام وأمان وأمن يتزوجون منهم يأكلون أمولهم وطعامهم وهم مع أهل الكفر يريدون الأمن والأمان عندهم والنصرة منهم لذلك فإن الله جل, جل في علاه لما, لما رأى أنهم يريدون يريدون الشيطان وأمان الشيطان فأعطاهم كل الأمان وجعل الشيطان مسيطرا على على كل جوارحهم وقلوبهم لذلك قال استحوذ عليه الشيطان استحوذ وهذا معاً الاستحواذ أنه استحواذ تام استحواذ تام يعني كما قلنا المؤمن له أخي أخية المؤمنة ويرجع إلى مكانه مداره لكن نقطته أما الشيطان فإنه إذا استحوذ على, على الإنسان يهلكه لما مر إبليس على آدم وهو مجندل بين الروح والجسد نظر له فدخل من فيه وخرج من دبره فقال إنك لا أجوث وإنك لا ضعيث لو صلت عليك لأهلك فهو إذا استحوذ عليه واجعل الله له سلطانا عليه أنهى أمره لا من ثلاثة انفقالة ولا بد لا تقام فيه الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما كل الذئب من الغنم إنما, إنما أكل الذئب القاسي من الغنم القاسي ولذلك الله تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأسم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم القاسرون أولئك حزب الشيطان جعلهم الله من حزب الشيطان وتعلمون بأنه يأتي يوم القيامة والمخاصمه عظيمة والمنازعة عظيمة فيقول الشيطان يوم يومئذ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا, بما, بما أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ عذاب أليم، فتكون هنا المخاصمة والمنازعة شديدة بينهم وبينهم، ويعلمون ان ويبين أنه لم يملك أمشاين غير الغواية وغير وغير ال ال ال ال الوسوسة فقط الغواية والوسوسة وهذه التي لا تأتي به إلى الى الى نار هذه التي تأتي به إلى نار تلظى فنسأل الله رضي علله يحفظنا يحفظكم أن الله عليه في علية أن يغفر لنا ولكم وأن يسهل لنا ولكم أن يجعل ذلك في موازين الحسنات بأن نجلس مجالس الكفر في عمل الخطاب مجلس, مجلس, مجلس واحد من هذه المجالس كفروا الله بها سبعين مجلساً، وأخطر الطائف على أهل الإسلام هم طائف النفاق هم أخطر أخطر طائف على أهل الإسلام أهل النفاق أهل النفاق هم أهل التسطري، إنهم يزعمون يزعمون إيماناً ولا ولا ولا وليس على إيمان، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وليس على الإيمان يزعمون يزعمون إخلاصاً نورش عليك ذلك، فالله جل جلاله يكشف عن القلوب. المسألة هنا مسألة القلوب لذلك ترهم أن الله جعل يصبره عن كثير من الخيرات. حتى في الصلاوات، الله تعالى قال مذبذبين وعن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لما قال عنه في الصلوات ماذا قال؟ قال ولا الصلاة إلا وهم كساءلا، ولا ذكرون الله إلا قليلا. ولذلك لما قيل لعمر بن خ... لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه أرضاه عن الخوارج أن منافقونهم قال من النفاق فروا، أو قال أكافرونهم قال من الكفر فروا، قال من قال من النفاق فروا. المنافقون لا يذكرون الله إلا قناة قل...